وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار احبتي في الله لا شك أننا نعيش في زمن يتسم بغربة الدين وهذا يتجلى في الهجمات المتتالية على معالم هذا الدين حتى أصبح سب الإله وسب الأنبياء يدخل في حرية الرأي ويتجلى هذا أيضا في التنقيص من شأن الإسلام والطعن في أحكامه والسخرية من أتباعه ولو صدرت هذه الأمور من أعداء الملة والحاقدين عليها لقلنا كما قال الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولكن الأمر الغريب أن هذه التصريحات وهذه الأصوات بدأت تخرج علينا من مؤسسات تزعم أنها إسلامية ومن أشخاص يتصدرون مناصب إسلامية ولقد بلغنا بالأمس القريب استهزاء بعضهم من لباس مرأة مسلمة بلغنا بالأمس القريب تهكم احدهم على لباس امهات المؤمنين ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين هذا اللباس طاعه اوجبها الله سبحانه وتعالى بما في ذلك الحجاب الذي يغطى به الراس ولا يحق لمسلم أن يقف عرقلة في طريق المرأة إذا أرادت أن ترتدي هذا الحجاب فالله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت والحجاب مما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ويسلموا تسليما اي ان يكون ارتداء المراه لهذا الحجاب عن قناع وعن خضوع لربها عز وجل وهذا الحجاب هو علامه العفه ورمز الحياء ورمز الحشمه رضي من رضي وابى من ابى والمراه التي لا ترتدي الحجاب تعاني من خلل في عفتها تعاني من خلل في اخلاقها تعاني من خلل في دينها وايمانها فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من فالكلام موجه إلى أزواج النبي وإلى بناته وإلى نساء المؤمنين فالحجاب يتلاءم مع المرأة المسلمة ويتناسب مع حيائها الذي جبلت عليه ذلك الحياء الذي يردعها ويمنعها من الوقوع في الانحراف Zalik al-Hayya, al-Ladhi beleg dhirwet-Hu, kimmet-Hu, fi zemen al-Sahabat, ridwan-Allah alayhim. Hatta kalet, Ummuna Aisha, r.a. Kuntu adkulululbyt, al-Ladhi dufin fi-hi, r-Sulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa-Abi, r.a. r.a. wa-an-Hu, wad-I'ata, thi-yab-I, naz-I'ata, ab wa a Inna me huwazooji, waqabi. Felem me dufina umar, Wa raadja Allah, anhu. dufina fi huġratja a' isa. bin binna sallallahu al-Allah, waqalihi, dufina umar, ta'kullu a' isa anha. Allah, ma' da' illa mexdu daten halijatijabi. Haja' min umar raadja Allah, فأمنا عائشة أيها الأحبة تتستر حياء من الأموات في حجرتها، وبناتنا اليوم يخرجن عاريات كاسيات أو كاسيات عاريات إلى الشارع. هن يبحثن عن كل ذي خلق دنيء وعن كل فاسد وعن كل فاجر لعرض ما لديهن من المفاتن. وما لديهن من الزينة، وما لديهن من اللحوم، وما لديهن من العري، نسأل الله العافيه والذي قلته في الخطبة السابقة في شأن تارك الصلاة، وأنه لا يزوج، هذا الكلام ينطبق ايضا على المرأة التي لا ترتدي الحجاب. فحتى هي غير صالحة للزواج ومسألة الحجاب أيها الأحبة غير قابلة للنقاش والتحاور والمساومة وأما ما تقوله بعض النساء ما تتفوه به بعض النساء إذا جاءها من يرغب في الزواج منها فتقول له سوف أرتدي الحجاب بعد فترة أو بعد الزواج هذا الكلام مرفوض نهائيا لأن الواقع يشهد بأن هذه الوعود لا قيمة له ضف إلى ذلك أن المرأة لا ترتدي الحجاب من أجل الزواج ولكنها ترتدي الحجاب من أجل ربها عز وجل فلبس الحجاب يكون مباشره فإن أبت إن رفضت فعليك بغيرها اتركها ومن يتق الله يجعل له مخرجا كما قال الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لم يخاطب بهذا الحجاب إلا المؤمنات فقال الله عز وجل يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب بهن نساء المؤمنين فالحجاب لا يكون الا من نصيب امراه عرفت قدر هذا الدين وعرفت ربها عز وجل وذاقت حلاوه الايمان ولما دخل نسوه من بني تميم على امنا عائشه رضي الله عنها وعليهن ثياب رقيقه فقالت امنا عائشه رضي الله عنها ان كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات وان كنتن غير مؤمنات فتمتعن به ان كنتن مؤمنات فلباس المراه المؤمنه يتسم بالحشمه ويتصف بالعفاف والحياء ولباس كهذا لا تتوفر فيه هذه الشروط هذا كلام قالته امنا عائشه لنسوة من بني تميم ولا شك أن ما كانت ترتديه النساء في ذلك الزمان أفضل بكثير مما ترتديه النساء في زماننا هذا ومع ذلك قالت لهم عائشة هذا الكلام فماذا كانت ستقول عائشة عن لباس بناتنا اليوم ايها الاحبه ماذا كانت ستقول عائشة عن هذه الألبسة المزركشة وهذه الألبسة الضيقة والقصيرة والمفضوحة والشفافة ماذا كانت ستقول عن هذه الألبسة ماذا كانت ستقول عائشة رضي الله عنها عن التي تخرج من بيتها شبه عارية اليوم شبه عارية ولا تستحي ماذا كانت عائشة رضي الله عنها ستقول عن هذه هل فكرت هذه المرأة التي خرجت من بيتها مكشوفة الرأس مكشوفة الذراعين مكشوفة الصدر هل فكرت في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بدع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وادناها اماطه الأدى عن الطريق والمرأة التي تخرج من بيتها ورائحة العطر تفوح منها تخرج من بيتها وهي قمة في التبرج لصرف الشباب عن عبادة الله عز وجل وعن ذكر الله عز وجل وللصد عن الصراط المستقيم أيهما ايها الاحبه أيهما أشد اذى شوكة أو حجر في الطريق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 ومن ولاه أما بعد لا شك أن المرأة التي ترتدي الحجاب اليوم مهضومة الحقوق في كثير من البلدان ومطاردة من قبل الجميع حتى بدأنا نسمع بالمدارس تمنع المحجبات من الدخول ونسمع بطرد المحجبات بسبب الحجاب وغير ذلك من الأخبار التي لا تعقل في حقيقة الأمر وهذا كله أيها الأحبة والكلام موجه لا سيما إلى الأخوات هذا كله من الابتلاء يتجلى من خلاله قوة إيمان الشخص وهل ستصمد هذه المرأة أمام هذه الهجمات المعادية أمام هذه الحملات أم أنها ستنهار وتتخلى عن دينها وتتخلى عن عفافها وتتخلى عن حجابها ولذلك أقول لأختي أيتها الأخت المسلمة إياكي ثم إياكي ثم اياك ان تفكري في يوم من الايام مجرد تفكير ان تفكري في خلع الحجاب وترفعي ترفعي عن طلب مرضات الناس ترفعي عن مداهنه صاحب العمل عن مداهنه مدير المدرسه ترفعي عن الدنيا باسرها لأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضه كما تعلمون ودعي عنك انتقاد الناس دعي عنك لومهم دعي عنك هذه النظرات الحاقدة هذه كلها لا شيء وفكر دائما في اليوم الآخر فإن حساب الله عز وجل ادهى وأمر وأعظم وأشد والله عز وجل يقول فلا تخشوا الناس واخشون لا تخشوا الناس واخشوا الله عز وجل أيها الأحبة وهروبا من الخوض في هذه النقاشات المملة التي لا جدوى منها إذا سئلت ايتها الأخت عن سبب ارتدائك للحجاب فقولي لهم, قولي لهم برأس شامخ وبصوت مرتفع Kulli lehum li enna Allah Amarana bi hi. Li enna rabbi warabbe kum Amarana bi hi. Li enna xalik i wakhalika kum Amarana bi hi. Walaya hummuna li mede Amarallahu adzawa gel bi hi. Laya hummuna mahiel hikma minn warra idalik. El muhim ennahu i bada. Walaya hu taa. Jutta karrabu biħa المهم ان نعمل به واذكرك في الاخير بقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق في معصيه الله لا طاعه لمخلوق في معصية الله او بعباره اخرى لن نتخلى عن هذا الحجاب ارضاء لبشر مثلنا ايا كان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا alamijn, الى صلاتكم رحمكم الله